الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بقى يصور تسجيلات ابن الكثير الأجرية بكذ يوزوا أن تقدم لكم كلام الأخرى يطوى ولا يوضع مع قضلة الشيخ أبو سعيد علي بن أحمد الجبائم en de afspraak is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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمن الآداب أنك أيها المسلم خذ العلم من العلماء الموثوقين علينا أن نأخذ العلم من العلماء الموثوقين لأن هؤلاء العلماء هم الذين يؤخذ عنهم العلم كما قلنا ان الاصل في العلم انه يؤخذ من افواه العلماء وليس عن طريق الكتب وانما عن طريق العلماء فعلينا ان ناخذ العلم من العلماء من هم العلماء طبعا علماء اهل السنه والجماعه علماء السلف الصالح الذين نشر الله فضائلهم في العالمين ونشر الله علمهم في العالمين ونشر الله لهم القبول في الأرض فهؤلاء هم الذين نأخذ عنهم العلم رضي الله عنهم ورحمهم الله لكن قد يحدث أن بعض العلماء يتكلم في بعضهم ويجرح بعضهم بعضا فهل نأخذ هذا الكلام يعني عالم من علماء المسلمين تكلم في عالم آخر من علماء المسلمين بكلام جارح فهل نأخذ منهم هذا هذا ما سنتكلم عليه في هذه الليلة إن شاء الله على أننا, أننا نأخذ العلم من العلماء ولا نأخذ الكلام الذي يكون في بعضهم بعضا الا ببينه واضحة الا ببينة واضحة طبعا دائما لا تنسوا علماء اهل السنة والجماعة ليس المبتدعين لا علماء اهل السنة والجماعة في هذه الدائرة فعلينا أن نأخذ العلم منهم وعلينا أن نترك الكلام الذي كان في بعضهم بعضا لأن ذلك ليس فيه أسوة ولا قدوة لأن القاعدة تقول كلام الأقران في بعضهم بعضا يطوى ولا يروى كلام الاقران الاقران جمع قرن ليس قرن جمع قرن بكسر القاف والقرن هو القرن الرجل هو المشابه له في العلم والقتال ونحو ذلك وإذا كان إنسان قرن لآخر أي مشابه له في العلم والفضل فقد يحدث أن العالم يتكلم في عالم مثله فهل نأخذ هذا الجرح اسمعوا ماذا يقول العلماء قبل ذلك كقاعدة هذه القاعدة عند اهل السنة وعند اهل العلم ان كلام الاقران في بعضهم بعضا يطوى ولا يروى يطوى ولا يروى لماذا لان اغلبه لا يكون صحيحا قد يكون بعيف يعني لا يصح عنه واذا صح فيجب غض الطرف عنه وعدم الاشتغال به ويحمل على احسن المحامل ونستغفر لعلمائنا لان علماءنا بشر لذلك اتفقت كلمه اهل العلم ان كلام الاقران في بعضهم بعضا يطوى ايش معنى يطوى يعني يخبا لا ينشر ولا يروى يطوى ولا يروى قال ابو عمر يوسف يوسف بن عبد البر رحمه الله قال في هذه المساله قد غلط فيه كثير من الناس يعني هذا الموضوع قد غلط فيه كثير من الناس وظلت فيه نبته جاهله لا تدري ما عليها في ذلك والصحيح في هذا الباب ان من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينه عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوه والمنافسه وسلامته من ذلك كله فذلك يوجب قبول قوله من جهه الفقه والنظر اذا كان عندنا عالم من العلماء ثبتت عدالته في الامه وثبتت إمامته وانتشر علمه فجاء عالم اخر تكلم فيه لا نأخذ بقوله لا نعلم بقوله هذا فيما في يعني السنه في العلماء ما نتكلم عن طلاب العلم انتبهوا الان هذه مشكله اليوم طلاب العلم في الصباح حبيبه في المساء عدو بسبب الجهل بالآداب نتكلم عن العلماء الآن. العلماء كان ثبتت عدالة عالم وانتشرت ثقته وانتشر فضله وعلمه في الآفاق ثم جاء عالم آخر هو له كرم وهم من الأقران وتكلم فيه وجرحه لا يؤخذ بكلامه إلا إذا كان كلامه ليس فيه أدنى شبهة ليس فيه أدنى شبهة انتبهتم يا جماعة هذا من للعلماء المشهورين المعروفين الذين ثبتت عدالتهم وانتشر علمهم أما اذا كان انسان لم تثبت لم يثبت ذلك ماذا يقول ابن عبد البر وان من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والاتقان روايته ماذا نفعل عندنا طالب علم او حتى عالم لكن غير مشهور ولم تنتشر إمامته فتكلم فيه إنسان لا نسالع كذلك إلى تصديق ما قاله فيه العالم ما قال فيه العالم ما قاله فيه العالم إلا بإيش ماذا يقولون قال فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه يعني عندنا مثلا عالم غير مشهور غير معروف أو طالب علم انتشرت عنه اقوال فننظر في أقواله هل اقواله وروايته للعلم هل هي مما اتفق عليه اهل العلم فيبحث وضع يا اخوه قاعده مهمه هذه يعني هذا الطالب العلم بدا ينتشر تنتشر اقواله او عالم مغمور بدا يشتهر لا نعرف فننظر الى اقواله والى اعماله والى روايته للعلم هل هي مما اتفق عليه العلماء او خرج عن اتفاق العلماء اذا خرج عن اتفاق العلماء لا يقبل قوله لا يقبل والله ايها لا اليوم كثير من الشباب ايش تقول في الشيخ فلان ايش تقول في الشيخ فلان والله احترنا هذا كذا وهذا كذا من ما تعلمنا الاداب كان انسان ضائع لا, ي... لا يعرف المسجد او كان يصلي ولكن ما يعرف العلم اول ما بدا بالعلم دخل بإيش؟ في الخلافات على طول وبعدين بدا فلان فيه وفلان ما فيه وفلان قالوا فيه وفلان يقولون فيه يا اخي تادب تعلم الاداب خذ القواعد ترتاح ترتاح بعض المدرسين كان يلقي درس في الحديث في صحيح البخاري ثم يخرج ويعودوا مرة أخرى في اليوم التالي إلى الدرس فمسكوا بعض الإخوة قالوا يا شيخ والله أنت لما تمشي من الدرس يجلس الشباب في المسجد إلى الساعة إلى منتصف الليل وهم يتناقشون من أعلم فلان أم فلان فلان أم فلان قال لهم يا اخوه هذا ليس بعلم نحن نفسنا لاعب كرة قدم فلان يلعب أحسن من فلان هذا علم شرعي هذا ليس بعلم فلان أفضل من فلان فلان اطلب العلم من العلماء الأصل تأخذ العلم من العلماء إذا لم يوجد العلماء أو وجد علماء وتكلم بعضهم في بعض خلاص تكلمنا عن القاعده إذا كان طلاب علم فننظر إلى أقوالهم هل أقوالهم توافق أهل العلم ما اتفق عليه أهل العلم فنأخذ بها اما اذا جاء طالب علم او بعض طلاب العلم بدأوا يفتون بفتاوى خالفوا فيها اهل العلم وخاصه في المسائل العصرية فلا نأخذ بقولهم ما نأخذ بقولهم خاصة في الفتن التي مرت اخيرا فيه فتن مرت على المسلمين علماء افتوا يقوم طالب علم يخالفهم انا لا ارى هذا ما يؤخذ بقولك يا اخي من انت انت ممرض لسه ما صار لا. من اللي يقوم بالعمليه الجراحيه الممرض او الطبيب انت ممرض ايش دخلك في المسائل انت تسكت تكلم العلماء خلاص ولو خالفتهم لا تخالفهم برايي يعني ولو وعندك ادله لانك انت لسه ما وصلت الى درجه من العلماء خاصه في المسائل العصريه النوازل اذا وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه هذا بالنسبة له المتبقى. ويجهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه إذا إذا كان الانسان غير معروف وجاء بامور ننظر هل اقواله وفتاواه توافق اهل العلم ام تخالفه إذا كان مساله قديمه تابعوا ايها الاخوه تكلمنا عن هذه المساله في جلسات ماضيه اذا كان مساله قديمه مبحوثه من طرف العلماء ليست نازله يعني ليست فتوى جديدة فهذه ننظر هل هذا العالم او هذا الطالب العلم هل يوافق اهل العلم ام يخرج عن اقواله مثلا اختلف العلماء السابقون في مسألة على قولين ما في ثالث بعضهم قال المساله الفلانيه حرام وبعضهم قال المسألة الفلانيه مقروه يجي طالب علم حتى عالم يقول انا ارى انه يستحب لا ما يجوز لازم ترجح بين القولين ما تخرج عن قولين لا تخرج عن القولين اختلف السلف في مسألة على قولين او على ثلاث اقوال او اربع اقوال ما يجوز تحدد قول جديد ابدا صدور في الاقوال هذه من مستحيل الامة ايها الاخوة يقفى عليها هذا العلم حيوة 14 قام فيأتي انسان في اخر الزمان يقول لا لا لا السلف كلهم اخطاء هذا مستحيل أما إذا كان مسألة جديدة مسألة نازلة وخاصة يتعلق فيها بها مصير أمة فيها اقتتال، فيها دماء فيها مصير يعني فهذه لا يفتي فيها إلا أهل العلم والطالب العلم يجتهد بماذا في, في, في قبول أقوال العلماء عندنا مثلا طالب علم استدعى العلماء في مساله نازله مصيبه نزلت بالمسلمين افتى فيها العلماء يجي طالب العلم الى الناس يشرح لهم اقوال العلماء المعاصرين ما يجب بقول جديد عندنا واضح أيها الأخوة في بعض الفتن وقعت في بعض البلدان العربية الآن في هذا العصر أفت العلماء ان هذا ليس بجهاد هذه فتنة التي يحدث في هذه البلدان يجي طالب يقول لا لا لا جهاد هذا جاهدوا جاهدوا الطغاة جاهدوا نحن جهد كلام هذا يا جماعة هذا كلام تخالف أهل العلم الإخوة شوفوا القواعد لو عندنا هذه القواعد نرتاح لا تضرنا فتنه باذن الله ما دامت السماوات والأرض لكن احنا طلبنا العلم هكذا فاي فتنة اي ريح يجي يصبنا ويزلزلنا لكن لما نتمسك بعلمائنا الكبار كبار في كبار في القدر كبار في العلم ويتشاورون فيما بينهم سبحانه اتعجب يا اخوة اتعجب ان العلماء السماء الكبار يتشاورون فيما بينهم ونحن طلاب العلم لا نتشاور فيما بيننا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 ثم بدا هنا الامام ابن عبد البر رحمه الله بدا يستدل على كلامي طبعا كلام هذا هذا الكلام ليس كلام لعبد البر يعني من, من نفسه من, من نفسه من كيسه لا هذا الكلام يعبر عن منهج لاهل السنه والجماعه قد يقول قائلا هذا ابن عبد البر رايه لا ليس هذا راي هذا يعبر رحمه الله عن منهج لاهل السنه ثم يقول والدليل على انه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين, المسلمين اماما في الدين قول احد من الطاعنين ان السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير منه في حال الغضب قد يتكلم العالم في عالم اخر بغضب العالم بشر قد يغضب فيتكلم في عالم من أقرانه بكلام جارح، ففي هذا الحالة لا نقبل كلامه يعني كلامه هذا لا يقبل وإنما نأخذ منه العلم أما هذه المسألة بالذات لا نأخذها منه لأنه قد يتكلم في حال الغضب ومنه ما, ما حمله عليه الحسد قد يقع حسد بين العلماء نعم العلماء بشر لا يسلم من ذلك احد ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله لا يسلم جسد من حسد الا ان الكريم يخفيه واللئيم يبديه يعني قل من ينجو من هذا نسال الله السلامه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحسد خاصة بين الاقران الناس المشتركين في وظيفة في عمل خاصة في العلم الشرعي قد يكون, قد يكون بينهم حسد فعلينا أن أولا نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذا الداء لأن الحسد داء وإذا ابتليت أيها الأخ بشيء من الحسد وخاصة يا طالب العلم يا طالب العلم إذا ابتليت بشيء من الحسد فاسأل الله تعالى أن يذهبه عنك وجاهد نفسك على ان لا تحقق ذلك الحسد مثلا أنت رأيت طالب علم وأنت طالب علم رأيته مثلا يحتاج الى كتاب وهو ما عنده هذا الكتاب قالك يا اخي لو سمحت أعرني كتابك حتى أبحثي مسألة وسأرد إليك الكتاب بعد ذلك فتقول في نفسك لا لا أعطيه الكتاب لأنني أعطيته الكتاب سيدرس المسألة ويعرفه احسن مني وبعدين الناس كذا هنا إذا حسدت فلا تحقق لا حسدت فلا تبغي فعليك ان تبتعد أن من الحسد لان الشيطان يحرص على اهل الخير كثيرا الشيطان يحرص على ان يغوي اهل الحق كثيرا ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء اليه ناس وقالوا له يا عبد الله بن عباس ان اليهود والنصارى يقول ي... يعيرون... يعيروننا يقولون اننا لا نجد الوساوس التي تجدون في قلوبكم هذا دليل على اننا نحن مرتاحين فقال ابن عباس رضي الله عنه شوفوا انظروا لما الناس يرجعون الى اهل العلم قال لهم وماذا يفعل الشيطان بالبيت الخارب بولوتهم خربانة ما فيها شيء أما بيوتكم فيها أنا. أنوار الإيمان مؤثثة قلوبكم مؤثثة فيها إيمان فيها خير فيها نور فالشيطان دائما يريد ايش أما السارق مرة على بيت خارب يدخل يسرق ما يدخل يسرق أما إذا كان بيت مؤثث فيه خيرات وفلوس هذا اللي يسرق فالشيطان كذلك فالشيطان يحرص على أهل العلم أكثر من غيرهم أكثر من حرصه على غيرهم إذن قد يحمل العالم أو أهل العلم أن يتكلم في بعضهم بسبب الحسد، ومنه قد يكون على جهة التأويل يتأول مما لا يلزم المقول، مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه. إذن انتهى كلام بن عبد البر هذه قاعدة عظيمة أيها الاخوه نجيب أمثلة على ذلك حمد بن أبي سليمان فقيه فقيه من التابعين فقيه أهل الكوفة بعد إبراهيم النخعي وهو معلم أبي حنيفة وهو شيخ لأبي حنيفة تكلم هذا رحمه الله في أهل الحجاز في وقته تكلم في عطاء ابن ابي رباح عطاء ابن ابي رباح هذا عالم من علماء مكة وهو تلميذ من تلاميذ ابن عباس وكذلك طاووس طاووس هذا عالم ومجاهد هذا علماء تلاميذ تلاميذ ابن عباس تكلم فيه محمد بن ابي سليمان لما ذهب الى مكه ورجع الى الكوفه سالوه قال لهم ما رايت في مكه الا ناس ما عندهم علم بل صبيانكم أعلم من صبيان بل صبيانكم اعلم منهم قال العلماء هذا الكلام لا يؤخذ قد يكون قاله اما لغضب او تاويل او حسد اي هذا الكلام لان العلماء ليسوا معصومين ولكن ليس معنى هذا ان نترك اقوالهم في الفتاوى لا الفتاوى ناخذ بأقوالهم اما كلام بعضهم ببعض كذلك تكلم الامام الشعبي في ابراهيم النخعي فلما سمع ابراهيم النخع يدرك غاضبا وتكلم فيه جرحه هذا لا يقدر كذلك تكلم عكرمه هذا من تلاميذ بن عباس تكلم في الحسن البصري هذا لا يقدر تلاميذ وتكلم الامام مالك رحمه الله في محمد بن اسحاق وتكلم محمد بن اسحاق في الامام مالك قال العلماء لا نقم بقولهم في هذه المساله قال محمد بن إسحاق هذا راوي السيره الذي يروي السيره النبويه قال لهم ائتوني بعلم مالك فانا بيطار بيطاري قال جيبوا العلم مالك انا لكم الصحيح من فلما سمع بذلك الامام مالك غضب وقال هو دجال من الدجاج لا لا محمد بن إسحاق ليس دجال أبدا عالم من علماء المسلمين والامام مالك رحمه الله كذلك عالم من علماء المسلمين فقال العلماء لا نأخذ بقول مالك في محمد من إسحاق ولا قول محمد من إسحاق في مين في مالك قد يكون قاله غضبا دخل كذلك أبو حنيفة رحمه الله على الأعمل يعوده الأعمش هذا عالم من علماء المسلمين كان مريضا فدخل يعوده فقال له ابو حنيفه يا ابا محمد لولا التثقيل عليك لترددت في عيادتك او قال لعدتك اكثر مما اعودك يعني لولا التثقيل عليك لزرتك لازورتك عده مرات فقال له الاعمش والله إنك لثقيل وانت في بيتك فكيف اذا دخلت علي كلام جارح ابو حنيفه عاني من علماء المسلمين والشعبي الاعمش عاني من علماء المسلمين ليش قال هذا الكلام قد يكون لغضب قد يكون لشيء فلما خرج ابو حنيفه بشر يعني غاضب كان عنده ردع لما خرج قال قال الفضل الراوي فلما خرجنا من عنده قال ابو حنيفه ان الاعمش لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابه اي نعم ان الاعمش لم يصم رمضان قط ولم يغتسل من جنابه فقلت للفضل يعني قال الراوي ما يعني بذلك قال كان الأعمش يرى الماء من الماء ويتسحر على حديث حذيفة هذا رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم لا ناخذ بهذا الكلام صحيح ان الاعمش ما صام رمضان كان ياكل رمضان يعني لا انما الاعمش كان ياخذ بحديث حذيفه حديث حذيفه يقول سالوه يا حذيفه كيف تصحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصحرنا معه وقد طلع النهار الا ان الشمس لم تطلع بعض ما قال هذا الحديث لا يؤخذ به لماذا قد يكون سهو قد يكون لأنه مخالف للآيات ومخالف للحديث لكن الأعمش كان يعقب بهذا الحديث فابو حنيفه يقول ما صام رمضان لا إذن هذا تأويل أبو حنيفة قال هذا الكلام تأويلا فلا يؤخذ بكلامه في الأعمش كذلك قال ما اغتسل من الجنابة ليش؟ لأن الأعمش كان يرى الماء من الماء يعني الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه هذا هذا هذا المهديه المساله منسوخه مسخه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختان اذا التقى الختان. مساله منسوقة. الرجل الرجل جامع زوجته وأدخل بكره فيجب عليه ان يغتسل سواء انزل او لم ينزل هذا هو الذي استقر عليه اهل العلم لكن الأعمش كان ياخذ بالمساله الاولى فابو حنيفه ماذا قال ان الأعمش يعني كان يصلي بالجنابه هذا تاويل اذا هذا كلام كلام ابي حنيفه لا يقصد الاعمش وكلام الأعمش لا يقصد في ابي حنيفه اذا ايها الاخوه لا اخذ ناخذ العلم من علمائنا اما كلام بعضهم في بعض فلا ناخذ الا ببينه واضحه مثل وضوح الشمس في رابعه النهار يقول كذلك يا ابو عبد البر ابو عمر ابن عبد البر يقول لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءه والتصاون وكان خيره غالبا وشره اقل عمله انظروا شروط رجل عالم ثبتت عنايته بالعلم ثبتت انه رجل مبتعد عن الكبائر ويعني متصون عن الذنوب والمعاصي الا اللمم فهذا لا تقبل من لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به وهذا هو الحق لا يصح غيره ان شاء الله ثم قال ومن لم, ومن لم يحفظ من اخبارهم إلا كما نذر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والغضب والشهوات دون أن يعنى أن بفضائلهم ويروي مناقبهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق جعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسن انتهى اذا بعض الشباب يستمع إيش قال فلان في فلان مجلس ساعة ساعتين ومجالسين ايش يقول سنان بفلان الله قال فيه كذا وكذا قال فيه كذا وكذا هذا يحرم بركه العلم هذا يحرم بركه العلم وقال الامام الذهبي رحمه الله كلام الاقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما اذا لاح لك يعني اذا ظهر اذا لاح لك انه لعداوه او لمذهب او لحسد وما ينجو منه الا من عصم الله وما علمت ان عصرا من الاعصار سلم اهله من ذلك سوى الانبياء والصديقين ولو شئت لسردت من ذلك كراريس انتهى من ميزان الاعتدال إذا الإمام ذهب كذلك يعني يثبت هذه القاعدة وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريع أحد حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه أو جرحه انتهى من تعليم التحديم واضح ايضا لا لابد يكون عن بينه واضحة طبعا دائما لا, لا, لا, لا تنسوا القاعدة علماء اهل السنة والجماعة اما اذا كان عالم مبتدع محارب للسنة ينشر البدعة وتكلم فيه العلماء يوقف بقولهم ان تكلم في علماء المنهج الواحد علماء السلف الصالح نعم وقال الامام الطبري صاحب التفسير معروف لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئه ثبت عليه ما ادعي به وسقطت عدالته وبطلت شهادته بذلك للازم ترك أكثر محدث الأنصار لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه انتهى إذن ليس كل ما يقال في الإنسان في عالم مشهور بالعلم والحفظ والاتقان والعدالة كل ما يقال عنه من علماء اخرين يؤخذ لا لا بد تكون هناك بينه واضحه لا غموض فيها طيب وقال الإمام ابن القيم رحمه الله من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر انتبهوا لهذه القواعد كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره ويعفى عن غيره يعني لا يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فانه لا يحتمل أدنى خبث انتهى من كتاب مفتاح دار السعادة واضح أيها الإخوة إذا كان إنسان مشهور عندنا ماء كثير وسقطت فيه نجاسة قليلة لا تغيره لا تغيره بخلاف الماء القليل أي شيء قد يؤثر فيه إذن علينا أيها الإخوة أن نأخذ العلم من العلماء وأما كلام بعضهم في بعض فلا نأخذ ومن باب أولى من باب أولى لا نأخذ كلام طلاب العلم في بعضهم بعضا قال الامام ابن تيميه رحمه الله ومن له في الامه لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير اجناس الامه فهؤلاء ائمه الهدى ومصابيح الدجى عالم مشهور يثني عليه جماهير المسلمين خاصة جماهير العلماء فهذا عالم وهو علم من أعلام الهدى لا يقبل من تكلم فيه إلا ببينه ظاهره واضحة وكذلك من باب أولى وأولى وأولى طلاب العلم في بعضهم بعضا عرفتم القاعدة أيها الإخوة انتبهوا هذه قواعد مهمة علمنا إياها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى فعلينا ايها الاخوه ان نتقي الله سبحانه وتعالى ونحذر من الاحلاق السيئه واطاله لسنتنا على علمائنا فبعض الناس يتكلم في العلماء ويجرحهم وهؤلاء لا طبعا بغير حق وبغير بينه باينه واضحه فهؤلاء يخشى عليهم من سوء الخاتمه يخشى عليهم من سوء الخاتمه يخشى عليهم من التردي في مزالق الضلال والفتنه فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء بالحديث الصحيح قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة wat ze is, dat hij ook de zullen je de wereld? Die je leert de de حتى أن بعضهم قال نحن نريد علماء السجود لا نريد علماء الصحون أعوذ بالله أعوذ بالله فلنتق الله أيها لا تتكلم في العلماء لا تتكلم في العلماء حتى البعض قال والله إن فلان في هذا العصر عامل ما لم يعمله العلماء <تصفيق> عامل ما لم يعمله إيه العلماء أيك في هذا برهان خطأ. لدمن العلماء ساكتون عن الامر الفلاني ولم يقولوا بما قلت أنت أو بما قال طالبك هذا هذا دليل على الخطأ. لانه مستحيل العلماء كلهم يسكتون على الباطل مستحيل لا بد يكون عالم يتكلم فاذا العلماء ايها الاخوه علينا ان ناخذ العلم منهم اما الكلام الذي يجري يكون من بعضهم في بعض فلا ناخذ به الا ببينه ظاهره واضحه فعلينا ان ناخذ العلم منهم ونترك ما قال في فلان وفلان هذه اخلاق ادبنا الله تعالى بها فقال تعالى في كتابه الكريم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وقال تعالى وقولوا للناس حسنا اذا كان الناس امرنا الله ان نقول لهم حسنا فكيف بالعلماء حتى سبحان الله هناك آداب للسؤال اذا سهل الله سنتكلم عنه كيف تسال العالم اظن يا اخي يا شيخ في مجلس انا اريد ان اناقشك يقول يا يا بني الان الوقت لا يسمح فانا افتيتك في المساء لا لا بتشوفني الان لا <تصفيق> العالم يعتبر مثل مثل ابيك بل اكثر من ابيك فلا بد من احترام العلماء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احبكم الي احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون ويؤلفون وان ابغضكم الي المشاؤون بالنميمه المفرقون بين الاحبه الملتمسون للبراء العنت يعني التعب رواه الطبراني وهو حديث حسن بشواهده ملتمسون للبراءات ان رحمه الله رحمة واسعة وان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال معاذ يا رسول الله اوصني فقال صلى الله عليه وسلم استقم وليحسن خلقك للناس اخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان وحسنه الشيخ الالباني في الصحيحه قال تعالى ولا يجرم أنكم شنآن قوم على أن لا تعذلوا اعذلوا هو أقرب للتقوى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الآية إن على أن لا تعذلوا وهو للتقوى قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهذه الايه نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغض وهو بغض مأمور به يعني أنت يجب عليك ان تبغض الكافر لكن بغض وهو بغض لا يجوز لك ان تعتدي عليه وتظلمه لا البغض شيء والظلم شيء فاذا كانت لا يجوز لك ان تعتدي عليه لأن البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغبه فكيف في بغض مسلم بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه بتأويل أو شبهة أو بهوى نفس. فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه انتهى من منهاج السنة فمن أعظم حقوقات المسلم على المسلم أيها الأخوة صيانة عرضه ورعاية حرمته كما قال الرسول عليه الصلون فمن أعظم حقوقات المسلم على المسلم أيها الأخوة صيانة عرض وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم كحرم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أعرابكم حرام عليكم كحرم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اعرابكم حرام عليكم كحرم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اعرابكم حرام عليكم كحرمه رواه البخاري ومسلم فعلينا ايها الاخوه ان نتقي الله سبحانه وتعالى وان نقول نأخذ نأخذ العلم من العلماء واذا كان عندنا عالم مشهور بعلمه وفضله وورعه وتقواه مشهور في الامه فاذا تكلم فيه عالم اخر مثله في العلم فإننا نأخذ كلامه ونواه مشهور في الأمة فإذا تكلم فيه عالم إلا ببينة واضحة أما إذا كان كلامه ونأخذ العلم من هذا ومن هذا ناخذ كلام بعضهم في بعض إلا ببينه واضحة أما اذا كان قال كلامه ونأخذ العلم من هذا ومن هذا ونأخذ كلام بعضهم في بعض إلا ببينة واضحة أما اذا كان قال الكلام الذي يرويه في العلم الكلام الذي يرويه فيه إن كان متفق مع العلماء إذا كانت مسألة قديمة مبحوثة وليس فيها مصير أمة ووافق العلماء السابقين فنأخذ بقوله أما اذا كان مسألة جديدة مبحوثة وليس فيها مصير أمة ووافق ووافق العلماء السابقين فنأخذ بقوله اما اذا من سلفنا الصالح نسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين صالح نسأل الله تعالى ان يوفقنا الاخ يسأل ما الفرق بين العالم وطالب العلم أيوة. الاخ يسأل ما الفرق بين العالم وطالب العلم عالم، تكلمنا عنه عالم هو المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد وشهد له العلماء بأنه عالم عالم هو المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد معروفة بين الناس الطبيب، من الإنسان من يشهد له بأنه صار طبيبا؟ الفالين الناس الطبيب من يسال يش... انسان من يشهد له بانه صار طبيبا ها الناس الطبيب من يش... الإنسان من يشهد له بأنه صار ها الناس الطبيب من يش... الإنسان من يشهد له بأنه صار ها الفلاحين النجارين العلماء فالعالم يكون عنده علم ينتشر علمه فأهل العلم يطلعون على فتاواه يطلعون على علمه يطلعون على مؤلفاته فيقولون يشهدون له بانه عالم هذا هو العالم اما طالب العلم فهو دون هذا لم يصل الى درجه العلم ما زال طالبا لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد كيف نعرف ان هذا العالم لم يصل الى درجه العلم ما زال طالبا لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد كيف نعرف ان هذا العالم قرن لهذا كيف نعلم نعلم ان العالم فلان العالم هذا عالم مشهر بين الامه وشهد له العلماء بالعلم وعاد فلان هذا عالم هذا في هذا لا يقصد الا ببينه ظاهره واضحه لان قد يكون عن طريق حسد نسال الله السلامه قد يكون عن طريق غضب قد يكون عن طريق تاويل لان العالم احيانا يغضب قسم هذا طريق حسد نسال الله السلامه قد يكون عن طريق غضب قد يكون عن طريق تاويل لا تاخذه عنه العلم لا قاله غضب لكن لو يراجع يا شيخ الزاد المخير انت كنت ممكن قلت كلام الشامل قاله غبر لكن لو يراجع يقول يرجع ويقول انا كنت في غبر حال لا لا